وَإِن كُنتُم عَلَىٰ تَخَوُّفٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهْنًا مَّقْبُوضًا فَإِن مِّن بَعْضِكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱتَّمَنَ أَمَانَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌۢ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ من يشاء والله على كل شيء قريب إِلَٰهٌ وَغَلاَئِقَتُهُ وَكُتُبُهُ وَرُسُلُهُ لا نُكَلِّفُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوَصَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرَهُمْ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنْهُ واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله الرحمن الرحيم ألف يَوْمَ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآل لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء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 مِنْ كِتَابٍ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَإِنَّ الَّذِينَ تَزَيَّلَتْ قُلُوبُهُمْ يَغُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراتقون في العلم يقولون آمنا به كل من ربنا وما يذكر إلا أولو الباب ربنا لا تجر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا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 وأولئك هم وقودوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد قل للذين كفروا ستغلمون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم آية في فئتين سقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافلة سرونهم ليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي لبصاك زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ لِنِسَاءٍ وَبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمَقْوَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمَتَوَّمَةِ وَاللَّمْعَامِ وَالْحَرِّ ذَلِكَ مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المآل